برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا خالقنا رازقنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم أعتق رقابنا من النار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 اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث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 اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنتك كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا من من